أيضا ورد أسعال فضلة الشيخ في مثل الإدراج وهي صيام ست من شوال مع ثلاثة أيام البيض فهذه لا تندرج لأن الثلاثة أيام من البيض المقصود منها في كل شهر أن يكون لك ثلاثة أيام وبالنسبة لست من شوال متعلقة لرمضان بعينه فلو صان ست من شوال على أنها الأيام البيض فإنها ليست نية مستقلة يعني ليس عددا نفليا يمكن أن يتأثى منه مضاعفة الصوم له حتى يكون في مقابل الشهر ولذلك لا تندرج على هذا الوجه وأما بالنسبة لأيام البيض, لأيام البيض إذا كان المقصود منها ثلاثا من كل شهر فلا تندرج على الطول الذي قدمناه وإن كان المقصود بها الأيام بأعيانها كما هو قول طائفة وأشار يليل الحكيم الترمذي فإنها تندرج والله تعالى